Fifty Languages Toti b-ra b-ra Sabعة وثمانون Sabعة وثمانون Wasafash glagolma yabla chagha s-a-shar Mاضي واحد Mاضي الأفعال المساعدة 1 قاغغمي بيسي لقد كان علينا ان نسقي الورود لقد توجب علينا ان نسقي الورود ونر قزي لقد كان علينا أن نرتب الشقه لقد توجب علينا أن نرتب الشقة حق شكر قد حاج جنخ لقد كان علينا أن نغسل الصحون لقد توجب علينا أن نغسل الصحون واسر جنخ فياغ هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟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 أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ ختا خارج إقزء فايو خغر من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ ختا جو يادج وجن فايو من الذي كان عليه أن يذهب مبكررا إلى البيت من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكررا إلى البيت ختى مشؤكم يتصحاغر من الذي كان عليه أن يأخذ القطار من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ ت <تصفيق> لقد أردنا ان لا نبقى طويلا لقد أردنا أن لا نبقى طويلا ت <تصفيق> لا نشرب شيئا لقد اردنا ان لا نشرب شيئا ت <تصفيق> دغومچنخو لقد اردنا ان لا نزعجك لقد أردنا أن لا نزعج لقد اردت أن اتصل للتو بالتليفون لقد اردت ان اتصل بالتليفون س تksi su Araatu أن أطloba سrata ujra أrada أن أطلبسيrad ujra س ت suqu أ تحديد أن أذهب إلى البيت أrada تحديداً أن أذهب إلى البيت. أردت س وشاغوسه تليفونچ فكرت أنك اردت أن تخابر زوجتك فكرت انك اردت ان تخابر زوجتك س جواب زد بغوترو بيوروم فكرت أرد أن تصل بالعلمات فكرت أنك أردت أن ت التصل بالاستعلماتحن في فكرت أنك أرد أن تطلب بزا فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا, فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.